أنا عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا تأتي فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم Walaupun datang ke sibun dari Muthani dan Al-Quran yang agung, janganlah engkau menariknya ke arah yang kita telah berbuat. Istri dari mereka ان النذير المبين كما انزلنا على المقتسنين الذين جعلوا القران عظيم فوربك أصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد معلم أن وإنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين